فإن الله جل وعلا يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة واعلم أيها المبارك أن أهل الجنة يشتاقون إليها والجنة تشتاق إلى أهلها وقد جاء في الأثر أن الجنة تقول أي رب طاب ثمري واتطردت أنهاري واشتقت إلى أهلي فعجل إلي بأهلي وفي الحديث الآخر إن الجنة اشتاقت إلى ثلاثة إلى علي وسلمان وعمار والمقصود هذا معين وهذا غير معين أن الجنة تشتاق إلى أهلها كما أن الصالحين جعان الله وإياكم منهم يشتاقون إلى جنات النعيم وإن كان الموت كل يهاب كل يخافه لكن سلوة المؤمن في هذه الدار التي لم يجعلها الله دار نعيم هو أن الله جل وعلا يمن عليه برحمته وكرمه فيدخله الجنة ودخول الجنة أعظم مطلوب وأجل مقصود فإن الخلق عندما يحشرون عندما يحشرون يعطون كل أحد النور على ثلاثة أقسام كافرون ومنافقون ومؤمنون فأما الكفار منذ أن يأخذ النور يطفى وأما المنافق فإنه يأخذ النور ويبقى بعضه وبيصه والمؤمن يأخذ النور فإذا نصب الصراط على ظهرين جهنم وارتقى المؤمنون أولا وتبعهم المنافقون أطفئ النور الذي بيد أهل النفاق دل على هذا القرآن قال الله عنهم أنهم دون أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيخرج المؤمنون على أحوال جاء في الحديث الصحيح قال إلى رسول الله ما الصراط ما الجسر قال مدحظة مزلة عليه شباب عليه أشواك تكون في نجد يقال لها السعدان ثم يمر الناس منه كل على قدر عمله وعلى قدر على قدر العمل يكون النور فهذا يمر كأجاود الخيل وهذا كالريح وهذا كالبرق وهذا يمشي مشيا وهذا يحبو حبوة حتى يفرغ المؤمنون إذا فرغ المؤمنون انصرفوا إلى الجنة يأتون الجنة يجدون أبوابها مغلقة فينقسمون إلى طائفتين طائفتين يذهبون إلى أبواب الجنة وطائفة تبقى على جبال الأعراف قال ربنا وعلى الأعراف رجال الطائفة التي تذهب إلى باب الجنة تجد الأبواب موصدة فتفزع إلى الكبير إلى السيد إلى الوالد وهو آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة وهذه شيء فطري الناس اليوم كلما أصابتهم أمر مدرهم لجأوا إلى كبيرهم قالوا يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. قال ومن أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. اذهبوا إلى محمد فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقرأ باب الجنة فيقول لو الخازن من أنت فيقول أنا محمد. فيفتح تفتح الأبواب لهذه الأمة باب لها. وهم شركاء الناس في بقية أبواب الجنة الثمانية. يدخلها الأنبياء وأولاً ثم الصالحون الأمثل في الأمثل. تبقى طائفة. فتذكر من سقط من المسلمين في الصراط من عصاة الموحدين فيعودون أي ربهم قالوا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الله جل وعلا كرامة لهم ارجعوا أي إلى النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فاخرجوه فيأتون الجنة النار فيحرم الله صورهم على النار أي أن النار لا تأكل أجسادهم حتى يتمكنوا من إخراج ما يريدون فيحرم الله صورهم على النار حتى تعلم أن النار على جرمها مخلوقة مقدرة للرب تبارك وتعالى فيدخل هؤلاء المؤمنون فيخرجون أقواما إذا خرجوا قالوا أي رب لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله رحمة بغيرهم ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا لما فرقوا قالوا أي رب لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله رجعوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيدخلون النار فيخرجون أقواما قالوا أي رب لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله وهو أرحم الراحمين شفعت الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون وبقيت يخاطب ذاته العلية بنفسه قال شفعت الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد تحش أي صاروا فحما حمما ثم يلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة ثم ينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيف. ثم يدخلون الجنة قبل أن يصلوها يرون شيئا منها فيسألونه الله فيقول الله جل وعلا لهم لكم مثل ما رأيتم عشر أمثالي معه وهم لم يدخلوا الجنة لا يعرفون نعيمها قالوا أي رب لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله ألا أعطيكم أعظم من هذا قالوا ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول الله حل عليكم رضواني فلا أصخط عليكم بعده أبدا والله ما التمس منتمس ولا رفعت أكف ولا التهج أحد بدعاء إلى سؤال الله شيء أعظم من رضوانه الله يقول ورضوان من الله أكبر ينصب الصراط ويكون الأمر على النحو الذي ذكرتم في ق... ذكرنا في قول الله جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار عيون الدنيا وماءها يطلب فنذهب إليه فيبلغنا أن سيلا ماء في بلاد كذا فيذهب الرعاة وأصحاء وطلاب الماء ينشدونه أما في الجنة فإن المؤمن إذا رغب في النهر أجراه هو بنفسه برحمة الله من بين قدميه فهذا قالنا قول الله تجري من تحتهم وقول الله جل وعلا تجري من تحتها من تحت الأنهر ثم قال جل وعلا وعد الله أي هذا النعيم هذا الموعود وعد من الله لا يبقى في القلوب شيء قال لا يخلف الله الميعاد ا نقسم به جل ذكره على, أننا على يقين ان الله جل وعلا لا يخلف وعده رزقنا الله